وأين منه عاليات الأحرف إن هي إلا نقطة في المصحفي لوح الوجود كله نقش يده وكله مداده من مدده رقى إلى أرقى معارج الهمم وجزعة البروج والقلم مقامه المحمود في قف القدام وهو مقام لا يمسه قدام واشتقه من نوره رب الفنق أين التراب منه بل أين العلق الشمس كورت لنور بدره والنجم يحوى لعلو قدره والنبا العظيم بعض سيرته والفجور عمز لجمال طلعته والتين والزيتون كل نبي هو تحت رايته كل ولي هو في ولايته وكل شيء خاضع لأمره وكل وصف هو دون قدره أصل الأصول فهو علة العلل عقل العقول فهو أول الأول حقيقة الحقائق الكلية وجوهر الجواهر العلوية وأين منه عالي بطن في المصحف لو حل وجودي كله نقش يدي و مداده من مدد واين من هوى كل حرف ان هي لقطه في المصحف